بها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه جتت الثم من فوق الارض ما لها من قران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 قلتمتتعو فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفقوا مما رزقناهم ويوفقوا مما رزقناهم سر وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف